من الله خير اما يشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومساها ان ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم مشاهدينا الكرام ومستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الإفتامي الكبير صديرة الشيخ عبدالستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> مرحبا بفضلاتكم بارك الله وفيركم نحي الأناقة بارك الله بارك الله بنا بس يجعلنا أن نسيد في القلوب <تصفيق> <بركاته. تصفيق> الله, الله, الله. الله ربنا يكرمك رب. يعني مساله اللبس آه. حتى اللباس بالشريعه الاسلاميه اثار جدلا كبيرا بين رجال الدين آه. بعضهم من يخطئ هذا بعضهم من يؤيد هذا ليس ليس, ليس هناك باب في الفقه يسمى باب, باب اللباس لا باب اسمه باب ستر العور. العوره في الفقه باب ستر العوره فقط ان يلبس الانسان قالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هل هذا من القدر قال لا، لا. لا. بطر الحق وغنت بطر الحق وغنت ما. نعم. هذا هو الكذب. لأنه ممكن ألبس ثياب مهله واتكبر على خلق الله فكذب داخل القلب. آه ولا لا يظهر. بالثياب لا لا, لا لا. وليس هناك ثوب يعني معين يقول إن هذا الثوب الثوب الإسلامي. لا. حتى بالفقه ما ليست له مسخرة العور. الله يصفه ولا. لا لا يصف. لا. لا, لا وخذ مسخرة بالنسبه لباس النساء. وبالنسبة للرجال من الشرطة الرقبة. وهذه هذه عادات وليست عبادات جميل لا يلبس من عباءه ولا القميص ولا السروال ولا يلبس الجلباب وسبحان الله ويعني يعني كان منوعا صلى الله عليه وسلم في في وحتى قال عبد الرحمن عوض رايت عباءه الحمراء على على على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيه جماعة فكنت انظر الى وجهي وانظر الى القبر أجد وجه رسوله ده أجمل من قمر. الله أكبر ما شاء الله. ما شاء الله. <تصفيق> يعني إذا لو درء أن ي... ي... يلبس اللباس الحسن، كان أبو حنفة يلبس أفخر الثياب وأرتب أفخر الدواب ويسكن أفضل البيوت وكان مالك رضي الله عنه كان يبني سوا بثُمَاء البناء. وهذا كان وقت وقت عجيب كلام شوتف وقت اللي ضاع على له لأنه كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يحب يتحدث يدخل في ويمشط لحياته في الحياة له وسبحان الله يضع ويطعن ويبدأ ثوبنا تعطر وخل إذا نحن نتحدث عن رسول الله عليه لازم نتحدث عن الدين نكون يعني حسن ال <تصفيق> ال الباطن والظاهر ولكن ربني <تصفيق> يا رب إذن الله يبنى الأمر فيه اختلاف ثقل نتيجة الركون إلى العقل. ومسألة الركون الى العقل تولد دائما خلاف الى حد ما وهذا ما حدث مع قوم منوح, و... منوح و... و... وهل اضاعد منوح الا ركوب جبل عقله فالسقاوي الى جبل جبل العقل هذا عندما تركبه طبيعا صحيح يعني هو لم يردخ لكلام ابيه لم يردخ لكلام ابيه الذي يمثل كلامه محرص وجل فهو الكبر لما ينبه, ينبه يحجب ما بين العبد وبين الحقائق لكن مفضلتك كيف يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله أبو من عند الله تبارك وتعالى أولا هو يكافر ويعاند لأن حجة سيدنا نهكرة واضحة ولذلك قيل العالمين العلماء ما أفضل الأمور عندك قال حجة تتبختر افتضاحا و ادعاء ينخسر افتضاحا لما الحجة تتبختر اتضاح هكذا كان الدعوة الرشد يعني هو كما قلنا في الحلقة الأول أمس أن سيدنا نوح ثند كل دعواهم وما استقرأه من أفكار الجن واحدة سرقت والأخرى حتى أنهم استطاعوا أن يعني حاروا في جوابه والمسيبة الكبرى أن كل هذا الكبر الذي رأيناه في قوم نوح على مدى السنوات والجدال وو إلى آخره انتهى بأياتين بكلمتين فورقوا فأدخلوا نارا فوره قو اودخله النار الفاء وكان تلاشى الزمن صرع. بين الغرق وبين يدخل جهنم شو الزمن ده الكبير صحيح. اللي ده لسه جهنم ما فتحت بحر. ولكن, ولكن ايه؟ يعني يعني يعني أحد الملوك قال لكبير أريد أن تكتب التاريخ غاب عنه عشر سنوات وعاد فوق الإبل قال من هذا قال التز... ليس عندي وقت لخص أوجز اختفر مكت عشر سنوات وعاد نفس القضية أنا اقل شويه بس ليس عندي وقت المهم ذهب وعاد بعد سنتين وجد الملك على فراش الموت قال ف... له الملك أوجز بي التاريخ قال ايها الملك عاشوا وتألموا وماتوا الله حكمة بالغة عاشوا وتألموا ماذا؟ هكذا التاريخ تاريخ قلب، تاريخ قلب. لكن من التحدث مع صديقاتكم في الحلقة المنصرمة بخصوص قوم سيدنا نوح أنهم ركبوا عقلهم ولم يستمعوا أصلاً إلى سيدناه. يعني صح القرآن صور هذا وضع طبيعهم في أذنيهم. يعني لأنهم ركبوا حمار عقلهم وانسقوا خلف وجهه. فقالوا في معارض الدعوى أربعة اتهامات ضد نوح ورد عليهم سيدنا نوح نريد من فضيلةكم تلخيصا لهذه الأمور التي أدواها ضد سيدنا نوح بما رد عليهم ونستكمل حوارنا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين إلهنا الله رب العالمين وصل يعوذ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أركز على أن قوم نوح هم يمثلون صورة الكبر على مر التاريخ. الكبر الإنسان. على مر التاريخ على مر التاريخ يقول لهم صورة واضحة للكبر م. والكبر محمد ابن أنواعهم ثلاثة كبر على الله يا ساتر. وكبر على رسول الله وكبر على عباد الله سلام قوم نوح تمثلوا في المسألتين كبر على الله وكبر على رسول الله يتكبروا على الله بأن رفضوا أوامره عبوضوا الله ما لكم من إله غير ذلك لشانعب طيب تعارم مع القوم لا لا نجس مع هؤلاء وذاتك تكبروا على عباد الله يعني يعني أرى ذيلنا بدي الرأي ففكبر لأن أحيانا الكبر يكون مستقر في القلب العبد بطبيعته في في الناس يكبر يكون عنده في القلب وبعدين يعني يظهر على جارح في النظرة في الكلمة وفي تعاطي مسائل وفي الأخذ والرد هذا رأب أمثلة بسيطة من يعني من القوم نوفي أول التاريخ ونحن طبعا ما نكون او احنا اواخر الدنيا انه حبط الواقع معنا تفضل يعني مثلا واحده رفض الحجاب هذه متكبره على من عشان عم عم الله مثلا انا اريد ان اوصل هذا الى الى المتاب يعني يعني حتى قالوا في الاباء والامهات الولد ولد المصر على العاق والمصر على تأبيه يعرف قيمة الاباء بعد فقد ابي والإنسان متأدب على الله وأوامره مرهنية على الولد ولا الولد... تمت على رفل... الولد الولد العاق المصر على تأديه ال... على على رفضه عباده يعرف قيمة الأداء بعد فقد عبيه فالمسد عام فالمسد عام يقول بب مرات برد أبوه يقول الله حامي كم يعني شو آت فا هؤلاء الذين تأبوا على الله وعلى دعاة الله في رفضهم أوامر الله وتطبيق وتنفيذ تعاليم الله يعرفون قيمة العلماء بعد رحيله بعد ما رحل العالم ما إذا, إذا رحل عالم انططأت شمعة لقد قالوا دفنت عزة الإسلام في كفن عمر الله قال التاريخ هذا لما دفن عمر بن الخطاب قالت عائشة والله إن العضاة في جحرها يعني البرس الصغير أو الحجر الصغيرة في جحرها حازنك لما مات عمر؟ لأنه كان يمثل التاريخ، يمثل الأستاذ <تصفيق> معظمته. فبالتالي، هذا شعر نفسه. يقول عن العلماء: كالأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، فإن يموت عالم يموت طرفه بس. من بالشام؟ يوسر من الحياة. يمت يمت ف يمت ف فأنا أقول لهذا الذي يرفض الصلاة: لماذا لا طر، لماذا لا تصل يرفضها؟ أنا أصوم كفا يعني اقتنعت بالصيام وما اقتنعت بالصلاة. أنت يا أمّة الله اقتنعتني. في رمضان ومقتنعته بالحجاب بعد فهذا هذا, هذا هذا التكبر على الله عز وجل كيف نتكبر على الله التكبر على الله رفض اوامره يا لطيف طبعا يعني يعني قوم نوح دي مثال الكبر الإنساني على مر التاريخ لا يعني يعني ابليس ابا سلده في صحيح بس سجدة في لحظه في موقف, موقف تمام صحيح وقوم نوح أبا ورسالة الله على مر القرون طويلة عاش معهم نبي الله وكرمة الله بينهم على مدى 950 سنة لا هذا عنوان حياته معنوحية هذه الصورة من صور الكبرى ده نراها اليوم تعال فلان لماذا تتعامل بالربا؟ ليس ببا طيب وبعدين وإن كان ربا, حتى هذا ربا؟ هذا ولا... هناك من يقول ليس ربا؟ لهذا درجة من التنطع طيب انت فوران لماذا لا تصلي هو كل شيء بالصلاه طب لك عنيه المهم ال ال ال, ال, ال, ال الأساس الـ الـ القلب من اساس القلب انا انا يا فلان لماذا لا تحتجب لماذا تلبس ما شرع الله به والله اصل الحجاب حجاب القلب تمام وفعلا هي صادقه ان الله حجب قلبها عن رحمة الله حولا ولا قولا لأنها تأبّت الله. على على أمرده وربما فيها من الخلق ومن الدين ومن الأخلاق ومن الاحسان للناس ومن... ولكن عند هذا الأمر ت ت عليك لو زوجها قال لها لو لم تنقص و... لم تنقصي ولا كيلوغرام أنا اتزوج عليك ثاني يوم تكون نقصت خمسين كيلوغرام صح وصارت يعني ع... عودا يابسا سبق لماذا ويدخل عليهم الشيطان إيه؟ لا لا لا يا دكتور عايز انف روماني ولا إغريق، وعايز عيون مش عارف يابانية، وعايزه يقدر كل يشد من هنا ويقطع من هنا في المغيرات خلق الله، شوف رصوفة المغيرات خلق الله. هذا يدخل في هذه الدائره هذا الخبر كبر الله. أي دخل يعني أنت لم ترضي سبحان الله خلقه الله عز وجل قال ربنا صدقه الله فمن أخسر الله ونعم بالله. من الصور الكبر يا إبني؟ الله الولد يا ابني اسمع كلام أبوه. لا أنا عارض أنا تزوج بفلانة يعني أنا مش ذاهب خد أبوك يرضى الأول أبوها كذا لا لا لا هذا كبر هذا كبر آ الزواج من الناحية الفكرية سليم ولكن ب بإغضاب الأب لأن يا أبو سعدن بات أبوه وأمه ودموعه ما تجري تحت عيوننا من هذا العقوق وهذا التأدب الله يرضى عن عن القصة كلنا نذكرها عمر رضي الله عنه القصة أبي كلاه رضي الله عنه هذا هذا الرجل الذي طعنه سبعين سنة كف بصره عايز نرتك قلوب الناس في رمضان وفي غير رمضان لأنه لا نريد أن نتكبر ما له أبا كلا قال كلا أو حشر يا أمير المؤمنين وينه ابنه ابنه يحارب وينه قال مع سعد قال عضي أبا كلا في الحرب في الحرب ويرسل محمد بن أبي مسلم فورا من المدينة اذا سي عبد العزيز ومحمد قال وقت استمر يا عمران كان نز... ما شاء الله انزل كده فورا بامر سبحان الله آه. سبحان الله التقط عمر اسئله انت حال في نحشه ده وفي عمر بن الخطابش ده. ده. ده هذه الطرق الشديده في الحق اقرب آه. القلوب رقه ورحمه الله يقول سيدنا بس احنا بنتحاور رب انهم عصوني يقول رب انهم إنه عصوك أحسن يعني بتنزل عليهم عصاوني أنا أنا إختني. عصاوني أنا بشلف. خلاص عصاوني أنت في يوم هذه الراحة يا سيدنا عمر نزل على فورا كتاب ابن عبد الله راح على أمير المؤمنين. ما هم أمير المؤمنين؟ قال ما تصنع مع الله أكبر. بتعمل مع أبوك. قال أنا آتي بأغزر منطقة. بببب فيها لبن يعني. ضربت عنه. ثم أريحها وأرسلها بالماء البارد ثم أحلق وأسقي أبي ثم أدخل إلى زوجتي وأولاده. قال أنا أريد أن تصنعها. جاء احتلاب جاء بالمناقشة أراحها ولم ف... يقل لابنه ما, ما, ما, ما, ما. ذهب هو على ذهبه ؟ ذهب لأمير بن الأول. لا لأ طلعت ولد أم. طلعت ف... هو هو جند تحت السلاح لما استدعى لما جاي زار الجزار قاد العاد. هذا هذا درس جميل هذا <تصفيق> ذهب الى بيتي ثلاثة اربعه ايام ومراح لعمر هو جيب عمر من امير المؤمنين تحت السلاح وتحت في حاله طوارئ اذا الامر لازم يجي يشوف ايه الامر القائد عايز ايه زيد زيد حلب وارسله الى والدته وكان رجلا كفيف البصر فقال كيف حالك يا قال بخير يا امير المؤمنين قال اشرب ابا كده فاول ما اقترب الامام من فم اشهش الرجل في البكاء الله اكبر ماذا ماذا أبكيت؟ قال والله يا أمير المؤمنين لولا أن تقول أنني قد خرست إني أجدري حياة كذاب في الأناة. قال هذا كذاب فقام الاستجابة بكى وبكى عمر وبكى حضره قال يا أبو سعد الرحقاء أبا أو أمه أحدهم أو أحدهم أو كذام كذيمة ولم يدخله الجنة. وفي الآية خاب وخف خاب. ده حديث ده حديث. خارج الوه هذا هذا تبرد لما نراه في الأولاد هذا تبرد نراه في البنات البنت تروح الأولاد عن كبر ابن خوي لا شوف شوف يكبر ابن على كتاب الصلاة يكبر ابن على الطاعة يكبر ابن على البر فمن البر ألا تسير أمامهما ألا تجلس وهو واقف في أنا أنا رايح مع زملائي اليوم أو زميلاتي رايح مع زميلاتي مش على الصيف طب هل يا بنتي ن ن ما نفع إحنا راحنا زور خال هي لا لا لأ يا ده السريح لا خلها يا راجل متكز المدرب لا في الكلام وعمها لها في الدين وحجابه ايه حجاب التعبان ده فين اللبس الفضفاض فمش لا لا مفيش خروج تعمل ايه تدخل الغرفه <تصفيق> تسمع اللي الباب تكسر الباب سبحان صحيح سبحان صحيح انت في العربي <تصفيق> سبحان الله صحيح لا. هل هذا الجيل ينتظر رحمه من الله او ينتظر فضل او ينتظر خير أنا أحذر الأولاد والبنات، مثلاً حتى وإن كان الأب والأم على خطا، قال،, و... قال يا رسول الله، وإن ظل ما، قال وإن ظل ما، وإن ظل ما، وإن ظل صحيح, صحيح. ربنا لولا أن جاء هداك على أن تتصدي بمن رأى كذا. أنا أريد، أنا أريد ألا يذيب الأب والأم في حرب غضب على أولاد وبنات، لأن هذا هو الأمر كبره. الوحيد الباقي هذا، هذا، هذا، العقوق العقوب ما تكبر زي يقول بي، يودن كل المبقات. يعني على الجانب الاخر هنالك بعض الآباء يمارسون سلطاتهم على الابناء بعض, بعض الآباء يعقون أبناءهم يعقون اه قال قال قال ايضا العقوق ايضا من الاب ولا عبده هذا التعبير على ولدي قال فتعال لماذا تعق ابيك كل نروح عند موني اسمه خني وتزوج لي من كذا جنب له اسم سماح جوران تزوج <تصفيق> اسماء وعمر ولا بنعبد القران ضال هذا عققت ولدك قبل ان يعق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 إن يأكل كذا فأنا صار يأكل. يعني الآن يعني ربما نفتح. نخلد. الابنة مع أبيه. لا لا لا لا. يعني, لا. يعني, يعني. يجب يجب أن نفتح ما بي. بين من صحة البين يكون إزدي. بين الكبير والصغير قالوا يا يا يا حسين ادخل على أخيك الحسن فاسترح معه لأن الحسن آثر السلام. لا لا لا خلاص انتهت العووب انتهت الفتان نبايع معاوية يخص المسألة بس نحن نحكي من الدماء لا. نحكي. عند رسول الله وهو وهو ترضعه فاطمة قال أرضعيه ولا بماء عينيك. سوف يصبح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بيت الحسن. آه حسن. نعم سبحان الله. و لما قبر الحسن أبو سعيد بن علي خلص في ذالك عدد مشاكل. الفسق كان سائره ثائرا. رفض. فذهب مضببا. يعني فراح رأسيد بن علي أخوك الحسن أكبر منه أكبر منه سنا. نعم. آه بس أكبر. فقال أخي الحسن أكبر مني. وسمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الأخوان المتصارمان أو المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخي أسرعهما دخولا إلى الجنة وأنا أتباطأ حتى يأتي لي أخر حسن يا اللي. الله يا سلام ده ده ده ده مع صراجات تقبض على الرجال ما ديمان من منفاس تقبض الصفوة خاص خير منا كده شوي صحيح صح. فبالهذا المنطق إذا تكتشف أنت أن الكبر ماذا يولد في المجتمع يولد الخلل، يولد هذا هذا هذا أنا أنظر المتكبر المتكبر سقطار يا رب أخاف منه ولا وهو يخوف الناس ويرعبهم هل المتكبر بنظرته يعاقب عليها يوم القيامة؟ الله أكبر على النظرة ما النظره إذا أبيه أو أمه سذرا، هي كبرياء، كبراء، الأم سكت الملائكة عرش الرحمن خشته أن يسقط من غضب الجبار، سلم يا رب بيعرض، طبعاً وبعدين الكبر الكبر ب كبر في القلب ذا العذاب بالله هذا غير هذا غير مش داخل الجنة في كبره بالنظرة في كبره بالاشاخه كبر بالقلب لن يدخل الجنة لا لا من كان في قلبه من لن يدخل الجنه ابدا اه عفوا لي لي لي حسبي لي مسقوت ازاري طيب ولله المثل اعلى انا البس هذا الرداء تستطيع انت تدخل معي معك شيء لا لا مفصل عليه صحيح وانت هكذا لا استطيع ان ادخل انا معك فيه. صحيح ولله المثل الكبرياء الذي تانى دخل في معيته يصير اله الكبرياء اه وعظمته ازال فمن نازعني فيهما ما ادخلته ناري ثم لا ابالي انك كذب قول فصل شوف لا. ولذلك انت لم... لا شوف لما كانت الرسول دفع صلى عليه وسلم اول ما تصرفوا اول ما تصرف صحيح أول ما تصفه سبحان الله يعني ترى سورة أنقل زاك كتب التاريخ وهو داخل يوم الفتح سبحان الله فوقف أبو سفيان حجز من العباس حجز أبو سفيان عند مسجد الوادي وعن كل طائفة فرقة دخلة ترفع على مها نعم من هذه أسلم قبيلة أسلم قبيلة ماذي هو الأسلم من هذا أسلم, أسلم, أسلم جوز من آخر الدنيا جوز من هذا غفار ماذي هو الغفار المهم ااا ديها بدي ببكر دي مس عا وإلى دي تيمه <تصفيق> <أن جانبي> <تايمة> <طلخين> بالضبط فجاء سبحان الله الرسول حول الخمسة المقربون العشرة الأول حول من اين المقربين من, من الرسول على منهم عليه الصلاة والسلام <تصفيق> الناس نعم وبعدين يحيط به يحيطون به السوار بالمعصر سبحان الله سبحان الله نعم عمر من... من رفلس رفلس رفلس رفلس من... يا حمين. سبحان أنا دخلين دخلين من... أنا الله امام الراسل و... و... و... و... يا حميد سبحان الله دخل الاخرين من فتح الله والله الله تظهر منهم الى العيون قال هذا صوت ابن الخطاب لابو سفيان ابو سفيان, سفيان. الخطاب ده سبحان الله قال يا أبا سفيان يعني ابن الخطاب يستقل بيستقبل لان لان اميه يتكبروا على بني بني دول أقل منهم اتكبروا برضه احنا ما زلنا الكبر سبحان في الكبر ابو سفيان من قبيلة اميه تمام بني, بني اميه, أمية. بني يتكبرون أمية. على قبيله عبيد قبيلة عمر بن عمرو بن الخطاب ما هو عندك بني هاشم وبني مخزوم نعم وبن اميه وبني عبد الشمس دول, دول لا. لا. بني هذا ابن الخطاب هذا صوته معروف يعني ما بعزونا قال العباس هو عايز, عايز يجوا يا أبا سفيان إن الله رفع بهذا الدين أخواماً وحط أخرين ده قد يا سلام ولذلك أبو قحافة وكثيف يقول على من يرفع صوته عتيقة أبو بكر ابنه أبو بكر أبو عتيقة عتيقة مجادرون لما سميت إيه عتيقة كي عتيقه الله من النار <تصفيق> <تصفيق> الله عليه وسلم قبل الإسلام فداي عجيب عجيب هل تنجيب أبو بكر مش أي أم المهم ف... على ما يرفع صوته على من يرفع صوته وعتق فهم على بن سفيان فتحتش ابو سفيان جاي نقل الحديد بتاع الارض حد الارض على جاره ابو بكر على على جاره جاره عاديه فجاء بن يشكو بابكر بكر الحق يعتبره مدير الدوله قال له يا ابو سفيان اعد الحديده مكانها قالوا الا ما أصنع قال علوتك بهذه الدرة تماماً الأضرار في في في في في خلوس الدولة لازم في قانون في, لا في, في حكم في أمير سبحان الله فلما سمع صوت أبو حاسب سمع ص صوت ابنه علماً يرتفع المدير فعلى قال بس قال يا عتيق لقد جاوزت طورك يا عتيق الله أي قال يا أبتيج لقد عز الله بهذا الدين أقواماً وأذل آخرين لما جاء تقدموا وتأخروا فلا فأخروا حيثما تقدموا خذ حلوا خذ لما يصير استعاب إحنا ما تكبرناش دخلنا ما احد دعوته هو الاسلام الرسول يقول هذا فترسم ووجدت له كبوه في تردد بالضبط الا ابو بكر كما ان عرضت عليه الاسلام حتى قلت فالمهم ما يعني يقول ايه ما يبقى فرقه إن, ان هذا صوت الضفقه قمر الضفقه ف فكان ال ال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما أمر الفرق كلها هي فرق معاشه الالفين كلهم ده تحت الرايات عندنا او بيجي امام ابو سفيان تكبيره فالوادي يرتجف التكبير كلهم كل الالف بتكثر تكبر اول ما عند ابو سفيان يكبر الفرقه اللي تمر أمام ابو سفيان كل من عشرة ألاف أرجاء الوادي تردد صدى. لحمد سبحان ف... الله فإن كمش أبو صفيح. حتى عاد إلى قريش قال لا فقط لكم اليوم من محمد لا لا سبحان الله ده, ده الموضوع عرفين المهم أنا أريد كود ده بهذا العظم فممكن الرسول يجبه يومها صحيح بعد... نستشرف صح لما صورته الكتب عليه لنحنى على قربوز السرجع حتى لامست لحياة التوبوسة في وهو يقرأ ويكتب ويكس وخجاء الحق وذاك الباطل إن الباطل كان زهد هذا منظر لا. التواضع العجيب آه. الذي يجب أن تمثل سواء منتصرين أو منهزمون لم يصده الكبر لا يعرف الكبر رسول الله لا الكبر يعرف رسول الله ولا رسول الله يعرف الكبر عليه السلام والسلام. نعدكم من فضلاتكم بعض الشيء، القصيره للوصول الاستماع الى فضلاتكم مشاهدينا صفوة, صفوة مشاهدين الكرام الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومع نرحب بالدقيقه الكبير فحضرت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد مرحبا بتصالحكم مره أخرى آه يعني آه أجهس أجهش صوتك بالبكاء قبل الفاصل وأنت تحكي موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع فعاش بتواضع عجيب واحدا بين الجميع ده مثال العظمة أصلاً. أصلاً لما العظيم لما يظهر التواضع لكن الحقير لما لما يتكبر ينصده صحيح. لا يعني هو عنده عبرة وسائل الكبر عنده مقومات الكبر لكن لم ينصف بها قط إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قاصدا تصرفه هذا مش قاصد هو قطاع فوق قربوس لله. فوق. لله. قربوس لله يعني هو قربوس حفظ السبت ما ما. الذي أمامه ستسابعة. هذا مرتبط اسم قربوس كيف جلس المصطفى عليه الصلاه والسلام يعني سبحان الله وكان الى حياته تمس يعني كان ساذج كان, كان ساذج لان ظهر الفرس ب... ب... ب... ب... ب... سبحان الله بال... بالسرج فلحياته يبقى كان ساذج ف... يعني لم يدخل رافعا رأسه هكذا مثلا لا لا لا لا, لا, لا, لا. ناظرا الى السماء هذا باين هكذا الله دلاله على العزه والكرامه يا شيخ يعني قمه التواضع ده هي قمه العزه ان يقفون هكذا عدد مريض مريض يعني. عجلات مريض, مريض ما كان جدا مصطفى لسه بيمشي بهذه به الشكل كان جل, جل بصره الى الارض ما نظر الى السماء بس ما كان جل بصره الى الارض في اللي عندها حياة دا دا <تصفيق> هكذا هذا المريض قو... قوم نوح هم هم رفضوا رسالته للتكبر نعم هم يعرفون انهم متكبرون لا هو مقتنع أنه من عجينة أخرى، من طينة أخرى. هو المتكبر كده. أرى ما يعني مصيبة المتكبر إيه؟ أنا شاف الناس دي اللي ما راع سوقا ما, ما لا يسوا في في في في يعني ذ ذررات ت الله والله. لا يرى في سبحان الله هو لا يرى ولا لا يرى أنهم عبارة عن حشرات تدب عند أقدامه. هو مقتنع بهذا لا لا لا يرى الحق حق. يرى ما يراه هو فقط هو لا يرى إلا نفسه ولا يرى نفسه إلا كبيرا يعني يرى نفسه أنه كبير أنه, أنه يعني ليس, ليس إلا أنا طب ممكن سترجي نبي يعني نحن لا نسأل الله تبارك وتعالى فهو لا يسأل عما يفعل ما. لكن لماذا لم تنزل الرسالات على أناس من هذه الشكل الكبار القوم هكذا لأن قلوبهم لا تصلح لاستقبال النور الله اصبر قوية قويه لان من يضر قلوب من من من, من انقى من خلق الله عز وجل ففتتشرع الرساله ان الله يعطي الدنيا لمن احب ولمن يحب ولمن لا يحب ولكن يعطي الدين لمن الله, الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ودا يعطي الدين الا لمن احب لما ربنا يعطي الدين من يعطي الدين الله استغاث ولما يبغض عبد في الدين ولهذا بدله انت منتظر منه إيه قلب يعني قلوب أداء أصحاب نوه وغيره دون قلوب جامدة قاسية لا تستقبل هذا هذا هذا هذا الخير سبحان الله يعني زوجة عمر بن عبد العزيز تقول كنت أبيت وأقول ما مولد. نعم ما الذي يفيد يعني تحول الناس إبن عزيز طب لماذا نتقبل؟ لأن الكبير متلع في المجتمع. لا حاول ولا تقبل. الكبير تصبح الصغير الطفل كبير. وفي تأبين على الله عز وجل. يعني هم العلماء يقصدوا ايه الأمة. الدعارة ما ما قفزهم الأنبياء. صح صار لا لأنهم لا. لا. حملت المشاعر. لا. طب نحن لا نريد للناس بالخير. طب لماذا التأبين؟ لماذا الهجوم؟ زين. لا ضرطهم تبكى على الأمة. يعني يعني حرصوا عليها يعني ما هو من بد حملها من بدي نسأل للقبول إن شاء الله إن شاء الله إيه بقى واضح يعني بارك يعني بارك يعني, بارك. يعني, نعم. يعني, نعم. يعني الأمر حقيقة هو أمر جلل وبكاؤكم هذا يعني دليل على خوف شديد على الأم الإسلامية بالفعل ودليل على محبة أيضا بأناله لا وعذب لأن لأن نحن نخاف على الأم ما نحن نريد الأم دي مش أم في ذاتها رجلة تغيرها تخيل هي أمم مخملية تخيل عظم دي لا. يعني يعني العقلاء من الغرب يقولون لاود لو وصول المسلمين إلى الأندلس نضلت أوروبا في ظلامها إلى اليوم فأوروبا بتقدمها حصاد ما غرسه أجدادنا في الأندلس لا. ولكن ماذا عن أجد ماذا عن العفاة العفاة طب تكبر تكبر على إيه يعني رحم الله شيخنا الغزالي خنا ربما ذاكبت هذه مرة كنا اكب معها السيارة فصار راكب سيارة نصف نقل كده اتعبانة وقاتب عليها من الخارسة كيداهم يقول تكيد, مين يا تكيد من يا احمق كيداهم كيداهم تكيد من <تصفيق> لا لا لا فضحك يقول لي طب يعني <تصفيق> طب هذا تقضي يقول بس السيارة هو الذي صنعها ولا البترول اللي فيها من هذا البيترولنا هو الذي صنعها ولا سبحانه مجرد يعني ولا وربما وليس مالكها موسيق يا من مان مصابين بخلل في يعني اجهزتنا العضويه الخلوقيه ومنها الكبر اذا هو وراثي لا هو هو الشينات قد تعمل يعني ممكن ممكن يعني احنا وارثي عشو دبيان والذي حمل حمه كانوا الكلب يطلع ينبح بتاع فليت فليت اخر ما ياتي النباح فده صحيح ويتقول هذا حما كليب وحما كليب لا يستباح وإذا لما دخلت ناقة البسوس أو الله أكبر وقامت حرب أربعين سنة لتخطي هذه الناقة مجرمة هذا الحما على تعالج كبرت كم كذا كبر, كبر عجيب فتأبي أمتنا اليوم يوم تأبي الأمة ورضها للهداة والمصلحين والعقلاء هذا هذا ضرر يضر بأمة كثيرة نحن نقول بس متخلفين لاماما ما عندناش الطائرات والدبابات لا احنا متخلفين خلقيا ترجعنا الخلق لو عدنا للخلق نعود الينا حضاراتنا مرة واصبحنا مخترعين مره آخر. بارك الله فينا سيدنا نوح كان يدرك الكبر الذي لدى قومه هو من طيب سأعود إلى هذه الطبيعة لكن في طيات الآيات التي كنا نتحدث عنها بالحقيقة المنصرفة المنصرمة أم يقولون فتراه؟ نعم. يقول إن افتريته هي إجرام نعم. وأنا بريء مما, مما تجرمونه. من هم قوم نوح؟ هو الذي افتراه من الذي فطراه؟ يقول يقول بعض, يقول بعض المفسرين أن نعم. هذه الآيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفديته. أليس هذا صحيح؟ لأن كان قريش هتقول ايه التتأكيد بالقصص احنا ما ندرك هم ما, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان سبحان الله صحيح. هي أمة أمية أمة غير قارئة يا سبحان الله حتى, حتى كانوا يروحوا لليهود يقولوا أنتم اصحاب كتاب اعتونا بشيء يعني نعجز به محمدا الروح سألوه ثلاث فلسأ أسئلة عايزين نعجزه به. خبين عاجز ليخبركم عن قصة الرجل الصالح الذي ملك مشرق الأرض ومغربها وعن قصة قوم خرجوا فرارا بدينهم ما قصتهم وعن الروح ما هي الروح وبعدين يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ لكم غدا ونفي أن يستثني ونفي بس يستثني في الآيات بعد ذلك ويسألونك عن في القرنين قل فأكل عليكم منه ذكرى نفس الناس القضية فتية أم عملا بربعي أم أهل كث أم الروح وردنا أم أهل الكاف أم الروح وأسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلة ألمانيا أوفرت أمر شهر من شهرين لا بألا تركب يضع الكلاب مع الحقائب مكان الحقائب في الصناديق واحد مع كلب من صحبته كل شركة مع ركاب في الطائرة فلما يكون جثة بنقولها من, من بلد لبلد الكلب لا جثة ب يمين يحدث هياج الكلب عجيب يمزق فيها الحقيبة وتجيبه حالة وأخر ويا ويكسر الصندوق الذي هو فيه فقرروا منع وجود الكتاب مع جثة إذا إذا في شيء في الروح لما في سبحان الله, الله شوف لما يقول ربنا ليظهره على الدين كله يبقى يظهره على الدين كله كيف ما عشان أحد يقول لا الله نحن مستعمرين متخرين لا ولا سوف الغرب إلى ما في الإسلام، فكيف هو تقصيرها؟ نعم، هيحتاج، صحيح، يحتاج، هو هو أباح الخمر، نعم، ولكن هل يستطيع واحد منكم أن يترك قائد طائرة أو قائد مركبة أن يقوده ويسكِّيه لا، هو مَحْبُور. لا إذن إيه؟ يُغْرِه على الدين. صحيح. كيف عالج سيدنا نوح عليه وعلى النبي عبد أفضل الصلاة والسلام مسألة الكبر؟ عند قوم أم تراه أخفق في تحقيق هذه المسألة لا هو لم يخفق هو, هو قليل معهم. معه كم مئة مثلا سمانين ابن عباس أكثر المتفائلين وزوجته. ستسائمات وخمسين عام يعني فلما تحسينها سن تسعمائة وخمسين على تمانين مثلا كل أحد عشر عاما تقريبا واحد, واحد. تقريبا كل عقد بسبب الكبر. بسبب الكبر. كما هو. كبر الله كبر. يا الكبر أضاء. سبحان الله. قلت قلت لك أن مم. أن أن أن إبليس تكبر مرة مرة في لحظة وال ال ال ال, ال... ال... ال... تكبروا على مدى هذه القرون كلها. مم. ونحن ما زلنا متكبرين على ال على على على وعلى الدين سبحان الله العظيم. مم. ولذلك يقول أهل العلم إن إن موسى خالف الخضر في أمور ثلاثة فقال له هذا فراق بيني وبينك وأنت تخالف الله في اليوم مئة مرة أما تخشى أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك الله صح صح أنت منتظر إيه صح أنه أن هل هو لم يعارج خضرة الكرن حاول أن يعارجها حاول على... منهج حاجة. معين مثلا هو منهج وضع هؤلاء هم اول شيء يظهر بعد على الخجة. الله بعد الكبر على الله والتكبر على سيدنا على الاقوام على قوم على اتباع نوح وما نراك تتبعك الا الذين هم, هم اراضل خلاص وبعدين اطردهم هو أنه... حاول أن يثبت لهم ان أنا لا أملك لهم شيئا من ناس ربنا هداهم ما علاقة الدين لهؤلاء هو دين نجنيز <تصفيق> <بطائفة تصفيق> يعني إعلقة الدين بطائفة بطائفة <تصفيق> سبحان الله ولذلك ولذلك هو ليه كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ها؟ لماذا؟ لأنه <تصفيق> خائف من الملك يقتلوه <تصفيق> الله ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن <تصفيق> مؤمن آل محمد خير من مؤمن آل فرعون قالوا من يا رسول الله؟ قال أبو بكر يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقف سيدنا أبو بكر في الحرم عالم ما, ما عالم إن مؤمن إن مؤمن سماه مؤمن آه الحمد لله شوف, شوف الرتب جميل شوف الرتب جميل جميل, جميل أكبر. ولذلك شوف التواضع يا عمر ادخل إلى قريش في الحديبية وقل لهم إننا أتينا لا لحرب ولكن لنعتبر قال يا رسول الله أنا عمر من بني عدي أرسل عثمان انما عثمان شوف أشوف. شوف بنزر ممكن هذا شرف لعثمان هذا شرف كبير ان, أن يرسل مبعوثا لرسول الله عليه الصلاه فيه مسؤول معاون يبعث لك يقول لك انا مسكرت معالي صحيح. المدير السودان ولا سبحان الله بس عمر لا قال لعثمان وعثمان يروح يحتجزوه الناس كيف كانت تتصرف في ب بطبيعة بثليقة ليتين كانت تصرفات. يبدو أنها ما كانت تعمل عقلها كثيرا في هذه التصرفات نصو. لا بلتلقائية. بلتلقائية لي تلقي لي لا لأن الريال لا ترفس من, من نور داخل القلب. لكن هذا على جوارح. ومن ومن رأى أنوار ال يعني الثمرة ما صنع ما يصنع يهون عليه سق الأعذار التكفير من تفليس صعب. لما ارى النور الله اكبر يهون هذا فيروح عثمان وبعدين يحتجز ويقولوا طب روح انت قوم وبعدين ها عرفوا ان خلاص عثمان قتل فبايع الايه الصحابه الرسول خلاص يدخلوا المعركه ما تحت الشجره انتم بعد ما انتهى رضي الله عن المؤمنين ايدي وبايعوا لك تحت للرقم 1400 هما الرسول معطى كل واحد يصافح الرسول على المبايعه مبايعة. ثم قال تبايعه على, على ان ان اراده الله باختيار قاتلنا معك يا رسول الله لازم لازم اضيع سبحان الله وقال وهذه يد عثمان ف عثمان يفخر وقل انت ماذا يحط تحت الشجرة المتعلمين عليه فلا ولكن كانت كيد رسول الله خير من يد عثمان ما نسيه الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده الشريفة في يدي الشريفة. حرم الله وضع يديه. ولا هذا يدروه. الله. حتى لما جئت قضيت ما من الكثير الشيء ودخلوا. لما جئت قضيت المهاجرين الأنصار عذيء آخر فلان وفلان فلان وفلان بعد ما من كل المهاجرين عليهم بجوار قالوا أنا يا رسول الله نسيتني فلا أنت آخر في الدنيا والآخر. الله يا علي أنت مني كمنذرة هارون من موسى. غير انه لا لبيه بعد انت قميص من جسدي في الروايه وهل هل بعد ذلك علي يعني شعر بك ابدا تكبر كان كان ينام في المسجد وكان يمضى من فاطمه يروح ينام في المسجد فكان يقلب راسه بنفسه أبا فطراب. فطراب على أبا على قم ابا ثراب يذكروا اذا هي قبي طلب لا الى لا كن كنجم لا ناظر في طبقات الماء وهو رفيعه ولا تكوك دخان يعلو بنفسه إلى طوافات الجو وليه عوارب؟ وليه عوارب تحت؟ وسيد دخان، إيه قيمة الدخان؟ فرد دخان في التاريخ نعم نعم سيدنا نوح يعني باعتباره من هؤلاء القوم ما كان متكبرا؟ لا. الله عز وجل يصفه من الملائكة ورؤسهم ومن الناس. المصطهيد الاختيار لا كبر عنده. أنت يعني سبحان الله الكبر لا مش حب لا لا لا لا. الكبر غير موجود. كبري <تكلم> موجود يعني يعني هارون الرشيد لما لاحظ الأمين والمأمون أولاده يعلمهم قدام الشيخ يعلمه مؤدب مؤدب الأميرين وعندما يقولوا أمورا مستقبل فالشيخ حنت يدو يتكلم أنه يتفول أو يفسد فبسط الجوار كذا فتأسف الأميران فقام هارون الرشيد رجل الشيخ جالس متربع وخلع الحذاء أخذ حذاء يناعل ال ال ال الشيخ هارون هارون رشيد نفس هارون رشيد هذا هارون رشيد وضع في حجر عليه هارون نال المعلم اسبس هذا درس امام للاولاد الله يرضى عن مالك قال له يا مالك انا جئت الى المدينه اريد ان ادرسك العلم جاي هو من اين من بغداد هارون رشيد قال فعلى امير المؤمنين تعال تعالى لادرسك قال العلم ان العلم يؤتى إليه ولا ياتي العلم لأحد المهم راح هارون فابدا لا. لا, لا أرسل إليه وهو في الطريق قال ياك أنتي متأخرة فرفت خطى لقاب الناس في الجح ما أقولك ما. مالك يقول لهارون إذا جئت فلا تأتي متأخرا ولا والتي... يقول لهارون الرشيد طبعا آخر <تصفيق> حيث أنا وصل بكل مجلس ولا تتخطى لقاب الناس في داع المهم هارون الرشيد مشتاق لرؤية مالك فعاد ضخم في الدرس مم. فهو جلس وناخر ما شايف فالأتوني كرسي جلس على كرسي كده كرسي كده فهو فقط فتش. وهذا غرض الكرسي بس مم. قال فيما كنتم تريدون أن نتحدث قالوا نكمل نوقد الوضوء يعني يا امام دار الهجره لن نرمينها قال لا سوف نحدثكم اليوم عن التواضع فأخذ هارون الكرسي فألقاه وجلس على الأرض ونقص أفسه فهم الرسالة مصر ما طارت رقابهم وما علقت بالمصطله عظامتهم في تواضعها الذباب الازرق لم يعرف له طيب الا التاسع لا لا لا لا لا التاسع الا التاسع لا لا ياكل الانسان العظيم سبحانه العظيم هارون رمى الكرسي وجلس هو يعلم من الله تبارك وتعالى الله يرضى عليك الله قول له يا حازم أبو جعفر نصيابه يا حازم سلنا حاجتك وبيطوف حازم حازم ما شاء الله قال أميرة المؤمنين أستحي منه أن أطلب من غيره وأنا في حرمه عيب عيب أطلب منك هنا أنا في الحرم له كيف أطلب? أمير أمير ممن انتظر لغيت ماه? خرط خرط خرط يا بأحاجة فوق ومشو أخلفه لعب هلك حاجة قال يا أميرة المؤمنين أحاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الأخيرة ضحك قال حوائج دلالدنيا. الدنيا وانا حوائج الأخيرة سبحانه قال من حواجزه قالت حواجز الدنيا قال يا أمير إذا كنت ما طلبتها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لم يملكها؟ يا سلام. فقال هذا هو الأم هذا هذا هو الأمير هذا هذه الإمارة حقيقية هذه القم... هذه الإمارة حقيقية نعم ففأنا أريد أن أقول أن التوابع دي ملكة ملكة من الملكات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ثم ينميها هو أما المتكبر ثلاثة ننتظر من المخادع أبدا بداية الخبر المخادع أبدا, أبدا. أبدا. يعني ربما يظن البعض أن السماحة والتواضع عودا عودا سيئا على صاحبهما لا. هل هذا صحيح هذا بدء من أبروب الشيطان يقول لك أنت تزأب وإلا أكلتك الذئاب هذه مصيبة هذه كارثة لا لا. وكن هجوميا دائما لا لا لا, لا, لا بالعكس الأخلاق صمد ابن سياج وسور عالي م. يحفظك من نفسك ويحفظك من الآخرين به وهناك كسبان إما محب لك أو كاره لك وأنت في الأمرين كسبان طب كسبان المحب هذا الكاره يحقد عليك ويحسد أنت تزداد عند الله يغتابك أنت تاخذ حسنات يضرك أنت سبحان الله ترتفع لا. سبحان الله حتى, حتى بعض يقال يعني في معارض الدعوة ان سيدنا موسى قال يا رب أمسك السنه الخلق عني تشتفين. تشتفين. قال اعطيك أعطيك ما لم أعطيه لنفسي يا كريمي. يا الله. ما أمسك ألفين الخلق عنه. هو سبحان الله يعني كم واحد هم سبحان الله. بالقرآن تقول الذين آذو موسى. الرأوا الله وكان عند الله بقتل أخي. والله إذا هارون قال لي أخبرك الجو هارون هو اللي كان سهل معانا بسيط. طيب. وجاءت الملائكة بجسد هارون فطارت أمام بني إسرائيل ورأوه, ورأوه ما أصيب بشيء ولا كان ولا شيء ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه في الأخذ خالص ما هو ما هو؟ لما قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخذ, وأخذ ولما أخوه مات قال طيب يا رب أمتني بجوار البيت المخدس برمية حجر فأنا يتمني الدخول وما أود أن أدم الدفء صحيح. ودفء الخارج. ما, ما وجد أعوانا. طيب يعني ومقولة الكبر على أهل الكبر صدق. والكبر كبر نفسه في مصيدة فكيف أتكبر؟ يعني, يعني على على أهل الكبر. لا لا لا هذه مقولة خاطئة. لا لا لا أهل الكبر مدعو لهم. أهل الكبر ما لهم. نعم عسى الله أن أن يهديهم وأن يعني يدخل التواضع في قلوبهم وأن يهدأ من روعهم وأن يجعلهم أن يذكرهم بمنشئهم. نطقي اا فص كونوا الطين ساعه انه طين حقير فصار تيها وعربد وكفى الخز جسمه فتباهى وحاول ما لاكيسه فتمرد هكذا قال الشاعر. الشعب شكرا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع مرحبا دائل الإسلامي الكبير رضا بل الشيخ رسالة الدكتور عمر عبدالكي مرحبا بسرعة ثاني يعني ربما هذين البيتين يجعلاني أسأل صديق لاتكم ما أسألوا بالكبر هو شوف يعني, يعني لما تجد واحد زي سيدنا لقمان يعني أعضب نقول له إيه ولا تصعر خدك للناس ان فينا الفكر بقلبي وكبر جوارحي مم. تصاعر يعني تصاعر يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تنظر اليه من علي يعني كده مش شايف ان انت انت انت ان تقين غير الطينه بشوف ما صدينه ساعه انه قين هذا وناس حرام لان انا مش ممكن انا ايه يا ابن دي لا انا, أنا ابن ناس والثند ابن ناس و برضو ابن ناس يعني سبحان الله فلماذا الا تصاعر خد حب خربناه ولا تمشفت ارض ما راح إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طوله. فاية المتكبر لو عايز يعالج نفسه أول شيء اقتنع أنه متكبر للأوفد. فهذا لم يقتنع. لا أنا يعني قبل هذا. خديركم صار هل المتكبر يعرف أنه متكبر؟ أو في داخله يعرف أنا أنا في داخلي لأن موضوع عقبة المعارضة أن أرى أنه غير الناس لماذا؟ لأن المتكبر إما أن حوله طائفة تطعن له بهذا فيقتنع اقتنع بها. سبحان الله، آه. اللي هو اللي هو مس اللي هو ما البطانة اللي ما اللي ح جونس فرعوا الحاشي، آه يوضحون فرعوا، أنت أنت أنت أنبلش فرعوا، ادب سبحان الله، آه، قالوا ف آه. ف فضاعي ف فضاعي نطفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أموية، لا لما تيجي شعارك بينصفك بهذا، رجل ري... الع العباءات، اللتي... فضاعي نطفع وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها أموية، الناس عايز تختصره في العالم، سبحان الله، ف فالقضية أن المتكبر في ذاته لو راقى المر في لحظة ما تأكد أنه فعل متكبر إحنا عندنا مقياس الكبر لا. ما قيست منك تعرفين لا لأنه لو تتناقش مع واحد وعايز تتغلب عليه بالباطل بالحق وبالباطل يعرف أن هذا كبر ما مش شافعه ذي قال والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على لسانه جاء على لسانه <تصفيق> المهم يطلع الحق وخلاص. سبحان الله. ومهموش ان انا يطلع مني يطلع منك المهم يطلع الحق يظهر. الحق يظهر. فكل المنظرات اللي فيتتم. وكل المتبرك اللي انت تقول تعالوا نقرب بهم. مش عارف الالديان. كما يقولون هكذا. تبوب بالفشل. ليه؟ ليه؟ لم؟ لماذا؟ الكبر. الكل لا ما المسل متكبر. لا ما عدل مسلم اللي يعرف متكبر. ليه ليه. لان انا انا وانا اناقش هذا الحقام. اقول له ايه. قالوا انا مؤمن بموسى والتوراة مؤمن بعيسى والانجيل بقولك قصص محمد كان مصطح لا لا حول ولا قوه موسى نبي رسول وعيسى نبي رسول ومحمد نبي رسول لا هو محمد كان راجل مصطح فاهم اا مين مين من مننا المتكبر انا اؤمن بس وانت لا تمشي الله وانا خلاص البتاع ده الحديث اللي بيقول وسره النار بكل عتل جواظ مستكبر يعتقد عتل يعني يعني سبحان الله اللي هو يعني يعني في قلبه انه يرى انه غير الناس انه فوق الناس مش في كان زمان نشيد السلام الوطن ألمانيا, ألمانيا فوق الجميع طب ليه ايام فوق الجميع طب لماذا المانيا فوق الجميع سبحان الله الماني هل لا اله الله لماذا اللي هو الجموع المنوع القصير البدين الذي يمشي متكبره خلتي تكون الصفدي والله ما قفرت يعني الجموع المنوع القصير يعني الجموع يعني يجمع الماء ولا يعطيك يعني لا يشعر أنه هو بسحب الماء أعطيك لي قارون لي لي أعطيك ولا تري أعطي أأأ نطبع ما وشاء الله أطعمه بس صورة صورة كبر. قال أطيح. أنت لو أنت لو تتبعت صورة الكبر إحنا نريد ولا الصورة لا الله أكبر على سبحان الله كل هذا كم ينطبق على قوم لوط على قوم نوح. نوح. آخذ دو... نعم نعم سُبْحَانَ اللهِ. يقول هذا قل شريحة في الكبر على مستوى ال كلها. ها فالجموع المنوع الذي يمنع. خلقاء منوع. ها وإذا مثله بالشرق كان وإذا مثله بالخليج منوع من ويمنع سُبْحَانَ اللهِ بعدين. القصير البدين كان العرب لما ينظر واحد قصير بدين ومشي متكبر يتقلع تقلعا هذا هو الاربنا هذا هو الجواب آه. سبحان الله أذمه من بعضها وهذا هو الاربنا المتكب أو المتكب فاا قلت فو والذات قالت التحاجة الجنة والنار نعم عملوا جلال مع بعض محد. قالت الجنة وسرت بالرحمة والضعفاء والمساكين نعم سبحان الله والتاني النار الاثرت بالجبارين والمتكبرين والمتكبرين يا حبرا والأخوة الله لله نحن نصفق على كل متكبر من سوء خاتمته ولا يجب الله طالما, طالما أن, ان الانسان عنده بطل للحق انكار يعني دو وعنده غمط للناس يعني تقديم من شأنهم هذا هو هذا هو يعني لا الحق ويسدر الناس، هذا الكبار بالضبط، هذا المقياس ف... لا, لا اللي عنده اللي عنده هذا المقياس لا متكبر. مرة ثانية هذا المقياس،, المقياس. حتى نطبقه. شوف قالوا يا رسول نرجع الحديث الأول خالص بكلمة أول ح على قالوا يا رسول الله إن العبد يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. هذا من قيد قال لا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إنما الكبر بطر الحق وغم الناس. شوف رسول أوجد الموضوع بكلمتين. قطر الحق وغمط الناس يعني قطر الحق يعني ايه انكره لا لا لولا كلمة خطأ طب ليه هو كده لا. طب ليه على حقاء لا لا لا مقدم لك بسبحان الله سبحان الله وقال تعالوا إلى صديق آية المباهلة آية المباهلة قال الله قمر رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا اليهود ونقر تعالى ندعو أبناءنا وأبنائكم ونساءنا والنساء وابن فسنا وابن ثمنا بتسهل فرجع لعنه الله على الظالم فامتنع اليهود و كنا منطق جيد عند الجد طب يا رايكم تعالوا احنا نريد يا رب أنزل اللعنة ها على الظالم مننا. نحن ومن وأبناءنا لا. بتنع. بتنع. بتنع. أنهم أنت, أنا. انت انا بطروا سبحان الله الكبره. الكبره. بطر الحق بطر الحق يعترف بالحق والا يحقه وألا يطبقه والا ينحني له يا ينحنيش الحق سبحان الله وبعدين غمط, غمط الناس غمط الناس يعني يعني يعني سبحان الله ولذلك من جرخ زينه خيالاء فإنما يجرؤ في النار يوم القيامة رضى الله تعالى به والنازع في اللحظة الأخيرة دخل عليه واحد من أبناء جيران هو إيه والدم ينزف أتلاع من جنبه صور ربي الله عندي. أنا ما طاي طاي أنبروا لا المزاح فأخذ الأرض فأخذ يبى أخي قص الثوبك هذا أنقا لثوبك وأظهر بقلبك وأرضه لربه وين هذا؟ وين هذه؟ دي موعظة. مريت منهم في زعمت لأن العرب كان زمان دلالت الكبر أن يلم ساوبهم طويل أن يجرب في الأرض. من جبر ذي لهؤو. هذا كدينا نده. ب بنية الكبر. بنية الكبر طبعا في في الكبر لأن الآن ما مش قبل قبيل. كان أبو بكر كان ساوبه ينزل من حقوية. حقويه كان خلف على الأرض. شوف تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام. كان خايف أن أن أن ساوبه من حقوية يا رسول الله. هل هذا من الكبر؟ قال أبو أنت ممن لا يصنعك الكبر أنت تعال. الكابر أصلاً ما أصنع الكابر أنت ما نبغاك تفعل غير. صحيح. شخصنا المقياس الحقيقي للكبر. بطر الحقي وغمض الناس. الناس. آه إنكار الحق وووتصغيرنا. الناس إنه الناس. الناس طيب. العلاج من الكبر الله أكبر. أول شيء أنا أفكر منشأه إنه نطفة قذرة أو يعني قم. لا لا خلقا مما امهيم تمام طيب دين مراحه نقول ايه انا كما رزقني رب العباد ما هو انا لو لو لو سبحان الله تفكرت في ألاء الله ونعمه وما أشكرها اشكرها شكرا عمليا لا لما كان عندي وقت الان اتكبر على خلق الله المتكبر دتافه مريض عنده فراغ الايمان نفسه مش موجود في قلبه وبعدين سبحان الله الله ما أراد يدخله مصيت لا يعني ربما يكون لديه حق في الكبر له سلطة وجاه ومال ونفوذ وعفارية وذكاء وسطوة وغلبة في على هذه هذه الأشياء لا تعطيه الحق في الكبر لا, لا. لا. شوف يعني لما تجد واحد زي زي هون رشيد نعم يقال في أنه هون رشيد واحد دخل عليه سواهض ونوعه يعني كان قوي قوي راحوا واستفذوا الغسابه فخدوه وادخلوه غرفه وطينوا عليه الباب طينوا علي علي عليه الباب يعني الباب مش مش طينوا عليه الباب انحرصوا حوالينه وطاينين عليه الباب و بحرصوا من الخارج بيجي راجل خارج الغرفة يصلي خارج الغرفة يصلي وجدوا خارج الغرفة. طيب فر رجعوا بي. رحنا طيّنا عليه الباب. رحنا عقب الغرفة وبر الغرفة صند. ها طب أرب أربطوف في غيل البغلة. لأن عنده برة شرسة وأرباحه به. فتحلوه صحلا. أنا بطو سبحان الله إيه. سحلو سحلو ب بعد مدة طلعوا من اللي من الباقي منهم. دوا ليقول الثوب مخدوش ولا ممسح ولا جسده ولا في دم ولا جرح. سبحان الله وأقيند أنا مؤمني. هذا لا رجع ده عجب. باحت حط تحتنا. قال من الذي نجاك من البغلة؟ قال الذي أخرجنا من الحجر قال وأنا الذي أخرجنا من, أخرج من غرفة. قالوا الذي نجني من البغلة. قال أركبوه ظهر هذه البغلة. وطوفوا في بغداد كلها. وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد رجلا أن أن أراد أن يزيدنا رجلا عزه الله فلنا استطاع. يا الله عزة لمن؟ الله رسوله ورسوله فالعزة لي سبحان الله العظيم يعني ان هارون الرشيد اراد آخر آخر آخر أعزه Gal علين. ان يقتل رجلا عزه الله فلم يستطع ماذا؟ سبحان الله العظيم لان العزة بالله، هذا هذا لما تستشعر الله عز وجل وهو المتأكدير المتعال. اللي هو توقّل على الحي الذي يموت الله لما تستشعر عظمت ربنا كده وإنت, وانت في معيته وانت في الصلاة وانت في العبادة وتشعر بصغر وانك قليل وانك سبحان الله يعني قدمت القليل وما وما حملتها من الإسلام تستشعر صغر تشعر أن أي إنسان تتعامل معه هو أفضل منك يبين قلبك علاج الكب أولا أن يستشعر كل هذه الأشياء وبعدين واحدة بتقول له يا أميرة. يا أم المؤمنين الأمم عائشة نعم أشكو قساوة قلب الكبر يقص القلب الكبر يقص القلب أشكو قساوة قلب قالت تذكر الآخرة يلين قلبك يلين قلبك لأن المتكبر لو لو استقر على باب الجنة لن يدخلص المتكبر ولا بالشفاعة وما فيه الشفاعة الكبر ليس لا, لا لا لا لا لا لا لا نعم قفزت أقولته نازع الرحمن في نازع نازع سبحان الله واحد واحد <تصفيق> يعني عايز, عايز عايز عايز عايز على الله <تصفيق> يتألّى على الله وياخذ بدهر بالعرمين <تصفيق> وبعدين إيه وبعدين أنت محتاج للآخر أنت دائما صح. محتاج للآخر أنت مفتقر إلى الآخر يعني وداك تظن أنك أنت, إنت أحدك تسير الحياة يعني ربما للانشغالات لكثرة الشغلات لكثرة الأعمال ليس لديه اوقات ليجلس مع علماء الدين وتابع علماء الدين طب طيب ما هو شوف شوف شوف قلنا إن للجسد غذاء واشبع الروح لا. طبعا وللقلب غذاء لا. القلب الذي لم ينم كنت, كنت ثلاثه أيام قد علم سقم وهزل فمرض فمات كل ثلاثة أيام طب ما كانش في درس علم تجلس كده وتستمع للعلماء طبعا طب ما طب ما تفقد لمن مدته أدتهم، هذا جميل، آه، فيما تبقى من الوقت. نعم لدي سؤال وليه على ذهني. ماذا يا حبيب؟ متى ظاهرة الطبقية في المجتمع الإنساني؟ ظاهرة الطبقية منذ أن أوجده إبليس. حينما قال أنا خير منك. كيلو خربطة. هو حظ لا رح شجرة الكبر من الأول. أنا أحسن منه. خلقتني من نار وخلقتها من طين. هذه هذه طبقية. الرجل <تصفيق> المتكبر قياسه باطل اصلا طب انا شبه موقف ما شاء الله بعدين بالعكس إن الارض افضل من الناس لقد ناقد نفسه او النقب نفسه فله حجه انا اخر الموضوع فهو أول من زرع وغرس وغمس شجرة الكبر كان ابليس هي ليست فطرية عند الإنسان لا لا لا الكبر الانسان لا يولد بها مس ولو بنسبة ضعيفة ضعيف هو الضعيف هو الذي هو الذي ينبتها ويستنبتها ويزرعها ويرويها ويستمرئها ويحصد ثمرتها هذا قومي هو هو اللي, اللي هو, العمل. هو اللي عامل هو اللي عامل سبحان الله لان ولا يرضى لعبادته الكفر وين تشكره سبحانه وتعالى ها فمش ممكن متكبر هاشكر. هاشكر ايه صحيح هو يشعر انه, أنه من عرق جبينه من... من من فضله من من عزواته من عزلته من قبيلته من جاهله من عصبته ما الذي يجعل انسانا يشعر بانه خير من انسان اخر او افضل منه عندما يتبخر نور الايمان الحقيقي من قلبه وعندما يبتعد عن ارواء قلبه بماء دماء. إذا تاب لما تكبر فيه هيك السرعة أو آه طبعاً يعني يعني خلاص. شو التوبة تلجو بنا قبلها؟ تجبرك. قلت أنا صعده ورد من مرصدكم الخاص صعب التوبة المتكبر لكن لكن وما ذلك على الله العزيز وما ذلك ما رأيتم متكبرا في التاريخ؟ بحاول اورفض الله أن يكون احتمال متكبرين اللي حوالينا دول يعني صغار فيمكن ربنا يرضي هو عنده كبر صغير على قدر حجمه الصغير وعلى قدر جهله الكبير نعم الله, الله, بقى بقى الله. أه... الوقت في هذه نكمل آفات في نوح وقصة العقوق. نوح الت... كلها. سنفرد الله. الله حتى نتعلم منها شاء الله. شكرا لفضلكم. الله. الكرام مستمعينا جميعا ضي الجليل الكبير الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وفي النهاية نذكركم بحكمة تقول هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذار من بطشي وفتكي فلا يغرركم من ابتسام قولي مضحك والفعل مفكي حتى ألقاكم في حلقة الغد بمشاية الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة أترككم في العاية الله وأمن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون